انا عوفك يا علي يا علي يا علي يا ويلو ولي الولي الولي يا يا نبض الدلالي يا ابو الحسن يا نبض الدلالي يا ولي الولي الولي يا نعمل ولي الولي الولي درب سيابك تبت درب الزيانه شنب اسمك يا علي حتى بوونه بالشده من نندب علي حضر وياني كل من نندب علي حضر وياني راح حضر يا حيدر بالصعب وغير بابك ماكو باب حضر يا وغير بابك ماكو باب الشده يا انا بضل دلالي ولك تدبرالي يا انا بضل دلالي يا ويلو نعمل ولي يا ويلو نعمل ولي يا روح فدا يا علي يا علي يا علي يا ويلو نعمل ولي الولي الولي, الولي يا ابو الحسن غالي يا انا بضل دلالي يا ابو الحسن يا ولو نعمل ولي الولي الولي, الولي, الولي يا ولو نعمل ولي الولي الولي بتعب حاجه موليدك بارين ارادي من المهد بكذبتك كل العباده الدنيا نورك يا علي حب وسعاده الدنيا علي ابو نورت دنيا يا علو فرحانه نورت يا علو فرحانه بس انت مالي يا انا بض يا, يا ولو نعمل ولي يا ويلو نعمل ويلي يا علي يا علي يا علي يا ويلي نعمل ولي الولي الولي, الولي يا يا نبا الدلالي يا دل يا نبا الدلالي يا نعمل ولي الولي الولي, الولي يا نعمل ولي الولي الولي, الولي حتى الحمومه الشمس لا قد طلعتك بحلى ابتسامة صاير طيور بوبيتك هاي الطيور بوبيتك علني دعمه بالحشر تسقينا كفك تروينا بالحشر تسقينا واحكي لك احمالي يا هنا بدل لك احمالي يا انا ياويلو دلالي يا ويلي يا انا عوفك يا علي يا علي يا علي يا ويلي ونعمل ويلي بالولي بالولي يا ابو الحسن غالي يا انا بضل دلالي يا ابو الحسن غالي يا انا بضل دلالي يا ويلي بلولي بلولي بلولي من عندك رجب والله يا كرور دبوا ملابسهم عالية فشلت العور خبر قلحت بيمنيتك دليتي لاش رهور خبر قلحت بيمنيتك دليتي لاش رهور العامري كل قوه صفق يا حيدر مالو العامري بكل قوه صفق يا حيدر مالو صفك يضل عالي يا هنب الدلالي صفك يضل عالي يا هنب الدلالي يا ويلي ونعمل ودي يا ولي نعمل ولي انا نعمل ولي الولي الولي يا ابن يا نبا الدلالي يا, يا, يا نعمل ولي الولي, الولي الاشراف الفني مؤيد ال الهندسة الهندسات الصوتيه ابو التميمي الاخراج عباس العداوي ومن الله القبول